بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي أولم تحزم ما أحل الله لك تبتغي مرضاة أزواجك والله غفور رحيم قد سرض الله لكم تحله أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم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 كن مسلمات مؤمنات قالتات تائبات عابدات تائبات عابدات سائحتين يا ايها الذين امنوا كوا انفسكم واهليكم نارا وقودها الناس والحجاره عليها ملائكه غلاظ شداد لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون يا ايها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم انما تجزون ما كنتم تعملون يا أيها الذين امنوا توبوا الى الله توبه نصوحا عسى ربكم ان يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من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 لَدْخُلَنَّ النَّارَ مُعَذَّبِيس وَبَرَزَ اللَّهُ مَثَلًا لِّلَّذِينَ آمَنُوا رَأَتْ فِرْعَوْنُ إِذْ قَالَت رَبِّ ابْنِ لِي عِندَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ وَنَجِّنِي مِن فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ومريم بنت عمران التي أحصنت فرجها فنسخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتابه وكانت من القانكين صدق الله العظيم